124. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 125. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما 126. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيديه الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحيط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا لا نصيره سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد أن اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهديه معكوفا ان يبلو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 17. رحماء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا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 مغفرة وأجر عظيم.